لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان على يمين وشمال قولوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب نافور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 سِرِن قَلِيل وَذلِكَ جَزَاؤُهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُور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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِثْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّهُمْ مُمَزَّقًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثل قُل ذَرِ ذَرَّةً فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ وَلِيٍّ